لله كل صبر شكر واذا وشيهم موجود كظل للدول اللهم خلصين له الدين فلم نلجوا من الى البرث منهم نقط صد وما يجحد باياتنا الا فرحت ترن كفوا يا ايها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوم لا ينفع والد ولده ولا مولود هو جازع عن والده شيئا ان ايها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوم لا ينفع والد ولده لا يجزي والد عن ولده ولا موجود هو جاز عن والده شيئا إن واد الله حقا فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور وينزل من عند ويعلم ما في الارحام وما تكبر نفس ماذا تكسب غدا وما تجني نفس في اي ارض تموت ان الله عليم صدق